وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يجتنا <تصفيق> فصلي أنواع الإعراب أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب في وفعل النحو زيد يقوم وإن زيدا يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في الاسم نحو بزيد وجزم في فعل نحو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحث في حركة الإعراب ما أنواع الإعراب أنواع العلامات يعني أنواع الإعراب أول ثلاث ديتك أوراً كالياني لكوتايوش كان الروادان ديان حالتي رفعاً ديان حالتي نصباً ديان حالتي جر ديان جزم لمجزة ثرنية لمجزة ثرمان نية أما علامات نين أما أنواع ويا اسم يان مرفوعة يان مجرورة يان مرفوعة يان مجرورة يان منصوبة يان مجزومة وهروها فعليش يان مرفوعة يان منصوبة يان مجزومة لبروة وائجين لبروة اسمه فعل معرفي تاديد أما حرف كلها مبنية لباسي إعرابة باسي حرف نعت. أبيني لشرحك أفرمي الإعراب أثر ظاهر الاعراب اثر ظاهر اعراب كاسم اسمي فاعلي اعرب يعربوه اعراب كديتي عي كديتي اثركيك تدكوتعي وشادرك خوش إعراب شيء لبار المتعديه اعرب يعرب إعرابا اعراب او يعني قران دني كوتعي وشكن فلم كبلين الإعراب أثر ظاهر يعني إعراب رديتي إلا جوراني كتاجي وشكان يعني خدي إعرابك خدي جورانك هنا وناو إعراب بس خ دن إعراب يعرب إعرابا يعني جوراندن جوراندني كتاجي وشكان يعني نسبتي جوراندن أنت اللي ين عمد عملا كان كعمل كان إش كان جورن ك أو إعراب عملا ين قراني كوتعي وشكان او ايش صحيحه قراني قراني كوتعي وشكان او بيقدر اعرف هل شان اسنادي حقيقي او يا قران دن ابي بده تفالشي عامل هاي العلماء شاء الله شيء كسم معرف كسغه اعراب بدون سكن نعمل شان كوتعي وشكان شيء خوي او كسيكه وش سكا اخنيت او او خوي معربه رفع عذاب جاء محمد ونصب عذاب رأيت محمدا وجر عذاب مرت بمحمد المهم للاواي بردوهكا او قرانيكا لكوتايو شكانة ديت تشبه شوازي ظاهر بيت يعني موجود يانشي يان مقدر يعني معدوم اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل يعني بسبب العوامل الداخلة عليه يعني كي جلبي أكا يأتي به شيء دلسي أكاو أي هنا عامل كابو إعراب بواسطي كي ودلس به بواسطي عوامل ودلس به أميش نسأل أم نظري أم نسأل أم نظري أم نظري أم معرب أخوي عاملني فاعلي ومفعولي وهروها حالي وشيء أنا او ان سبب نين بوشي بو اعراب بل كوكو مالي عاملت هيك عامل كان لفظي بنش معنوي بن عامل كان اعراب دلوسكا لاتسر لحاشكتها مشاعر بخلي نوا اثر ظاهر هو نفس الحركات الثلاث والسكون وما نابى عنها أثر أو او حركانيك أو حركة ك درسها بنلكو تأي وشكانا بسر حرف أخير حرسي حركة كوسكوني شمشوار علامة وما ناب عنها أوشيك لا نائب مثلا اويك نائب لضمّة بنتيالا واو لאלف لنون أو نائب لكسرة مثلا يا وإلى آخره ألف يعني الحركات وما ناب عنها هو ما بس لا اثر ظاهر اوي وقوله ظاهر موجود لا ملفوظ يعني اثريا كان لكو وشاد شاد رسبي مرجني او اثر ملفوظ به يعني بزمان شرط شرطني موجود موجود من هي على لا ملفوظ هي لفظ غو اكريب ولفظ اوتري هاشا جو أكريت ناق به نمونه اگر بل اكتب باء هسه تلفظه بسكون نخير كابونه بلن ظاهر بمعنى او يك بلفظه ودره سكون بلفظ ناذر يا بون من ارمي سااثر اعرابي لسر ارميشه فعل امر مبني على حذف حرف العله ولكن هذا ظاهرة الظاهر الظاهر هو الظاهر بلان هو الظاهر الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر هو الظاهر لكاتك كسكون وحذف غير ملفوظ البلام لبرؤي موجود هان بون الروين داوا أو ظاهرة كبو أثرياء بيتظاهر ب أو مقدر يعني نبي تشيج ب مقدر ب أي معدوم معدوم نية مفروض الوجود يعني نية هيش تيك روين داوا بلام في التقدير هي بونم انا لن يخشى بيش لن يخشى تيو هل يخشاه بيش لن يخشى عند اتوار في الرفع هل يخشاه لن يشف خلسري حويتك لن يخشى لن يخشى ترى كيف فعل مضارع منصوب علامه نصبه الفتحه المقدره كويسه معدومه بلان مفروض الوجود شيء يعني هيا هيا يعني بلاش على سبيل التقدير على سبيل التقدير شو كا بلاش بيقول لي يرمينا لين مقدّرة يرمي أثرك هيا شو كا حرف قطع حرف نية كابو ما بس من لين لمود الكاريكا بس يكذبوا يخونوا فإذاك خشبو اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة فالظاهر كالذي في آخر زيد في نحو قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد مبستي زيد دوس يا جملي لجارك مرفوعة لجارك منصوبة لجارك مجرورة كان جلسته ده لك ديارا والمقدر كالذي في آخر الفتى. كتائي وشي فتى. في نحو قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ابنيل فت فتى لم تسمع جملة لك تأكهي جور جوران فإنك تقدر في الألف الضمة في الأول لبرو كما مرفوعة فعل والفتحة في الثاني لبرويم مفعول بهيا منصوب على متنصب الفتحة المقدرة والكسرة في الثالث لسياميشال والمجرورة بباء لتعذر الحركة فيها لابده هو حركة لنسر أليف بهيتش ويقدر ناجي نقرانا هل دارش لتعذر الحركة فيها وذلك المقدر هو الإعراب أعوي تقديري أكي أو إعرابك أو أخدي إعرابكي ولكن هذه لو تقديم العربيه العربيه تقدير إعراب أكيد والإعراب جنس تحته أربعة أنواع إعراب العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه حيا كبريتين لا تشارجور إعراب الرفع والنصب والجر والجزم وهذه الأنواع الاربعه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أم تشوارشتا باعتبارك لاعتبارك أن ابن السيف شو؟ مسألة أويك باعتبارك لا اسم فعل تيا شريكا لشن على معنى وتيا شريكين مختصن بهدي شنو؟ بوقي وراء بوقاعتباره بوقري هو ابن وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة اقسام قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال. بشكًا اسم فعلتيا مشترك. كن اسم مش مرفوع بيت فعلش مرفوع بيت. اسم منصوب بيت فعلش منصوب بيت. تقول زيد يقوم زيد يقوم مثالك. زيد دواري مبتدأة مرفوعة اسمه يقومون جمليه فعليه خبرة مرفوعة أبيني مرفوعة فعلة كابوم وجمليه فعلية خبرة أمام مثالك اسم مرفوعة بيت وفعلية مرفوعة بيت وإن زيدا زيدا اسمه منصوب بيت لن يقوم يقوما فعلة منصوب بيت وقسم يختص بالأسماء قسم كشمان هيك تايبة باسمه وهو الجر فعل مجرور نابع تنها اسم تشيبيت مجرور تقول مررت بزي بزيد وقسم يختص به الأفعال وقسم كشمان هيك تايبة تنهى بشيبيت بأفعال واسم تشيبيت وهو الجزم تقول لم يقم ولهذه الأنواع الأربعة تدل عليها ولهذه, ولهذه الانواع الاربعه علامات تدل عليها هذه لما نتنعلميش وهي ضربان علامات اصول وعلامات فروع مثلا رفع اصلك هبع على أصل اصر في الرفع ضميه على ميش من في النصب فتحيه على ما يشي أصل منهب في الجر تيا كسرية, كسرية وهروها على ما أصل في الجزم سكون. بو كاتيكا ك يعني الرفع ديالي كان بضم ديال دكان كلو بضم ديال دكان كاتي ك نصب يانديال دكان كلو بفتح ديال دكان كلو دواعي وردود الزنيو يانا بون منا على من نصب وهل وفرانج على من نصب حذف النون شوف استحدث في نون بهيك في اول شيء عقلي بون منا لن تنالوا البر لن تنالوا هي الجره نصب بدياره معنى النصب اشتيك برزبه بتوا اشتيك اعدان من حيث الدلالة اللغوية قلنا لن يقوم نصبك هي بحقه يد على ما أصل به لنصب بلام لن تنالوك نونك حذف كلاوة اجدر النصب نية بيع هاتون علامات ين بمبية ولا علامات أصل وعلامات فرع وهي ضرباني علامات أصول وعلامات علامات أصول وعلامات فروع امش طبعا اشتيكي يعني اللي في اغلب الاحوال في اغلب الاحوال فالعلامات الاصول اربعة الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة ما بس سكونة يعني اصلي رفعه نصبه جر لا بيت كالحركيان خيط او كاتابنا سكون وحذف الحركة للجزم وقد مثلت كلها هل سيكون هاتن وكلم يقوم بجزم بزيد بجر وان زيد لن يقوم بنصب وزيد يقوم برفع والعلامات الفروع من منحصره في سبعة ابواب لا حد بابا لا ابواب لا حد علامات فروع هالوجرن خمسه في الأسماء واثنان في الافعال ومن حيث او شنانيك علامات فروع انتيادات حد باب لا حاشك اجت الله وعلامات أي نائبة عن هذه العلامات يعني وهي عشرة أو علامات كفروع لدانا يعني ابن هشاموتي والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب مواضع علامات فروعي هنا بس لحاشك خدي على مكان تشين فرقيني دوچي كسي بوله اما دخيخ ترله هاشكه هاتو بو اوي علامات بناسين چونكه امل يروت من علامات شنا چوادا ضميه فتحيه كسره سكونه لذا ابواه او دكيتري شي نه ابوي بناسين فالان ام ايش كيتري بيه اسلوب يكيتري بيه هر باباسكدني ابواب كا علامات فروعك ابناسين هل خدي شنو كانش باسكه على مكانيش ددانه كابوياستا على ماتي اعراب تشدانه تشار امش ده تشار ده على ممانه تشار هي اصلا ده دي دين نائبة وهي عشره ثلاثه تنوب عن الضمه وكل حاشكات وهي الواو والالف والنوم واربعه عن الفتحه وهو الكسره والالف والياء حذف النون واثنان ينوبان عن الكسرة وهما الفتحة والياء وواحد ينوب عن حذف الحركة وهو حذف حذف حرف العلة او حذف النون دبروا يهدشان حذف بيج داينوا بيسعَلَمَتْ شو هذي علامته يا أم رقم أبيد لبديكي ولو الحمد لله وإيزانن أبي لباريك. ترى دة علامته هي شن جالك لباريك هذا. ترى إن أصل الدكيد ترشيا، الدكيد الفرع أبوه بيجادي إثر لبيد النهاشيت. وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. أظ باب باب. معندينه دع دعنا بس أكلين في الشوي كتفصيل. أرجع فمي لعلاماتنا إل الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها. وفوه وهنوه وذو مال فترفع بالواوي وتنصب بالالف وتجر باليا بويا استثنائي كدواء لما تنكا لوي لو خفين ما نواه وتيشي فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة الإعراب إلا الأسماء الستة وإلى آخره لم حود باب هنات هموم مستثنى لم حكمه أصل حكمة كشيا أويا حركات يعني الرفع بضم النصب بفتحه الجر بكسرة والجزم بالسكون إلا أمانك استثناءات وكل شرحك فرمت هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل بابي كم لبحث بابي كام على متى كان ينفروعه بابي يكم بني تيلشي باب الأسماء الستة المعتلة المضافة بابي أسماء الستة ين أسماء الخمسة اقد إيكا لو شرش دركين كخلافة ياها ابيتا الأسماء الخمسة ام هي نايتي واقص الشي لسركة بويا أصل أوي كبيرين وبلن ال الأب... الأسماء الستة ويا مادام علماء خلاف عن تيغينانو على قصي في كدوة علنا الأبواب الستة نك خمسة وهو ال... باب الأسماء الستة عن جالق المعتلة لكم شو نأم وشيعتوا لكم كثيرة الأسماء الستة المعتلة وبس المعتلة تشي يعني أو اسميكا بتشيكوا تايدات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 هذه مضافي جبه اگر اسماء ستة مضاف نبو لاي مضاف اليهيك لا اسماء ستة درجة, درجة لا اسماء ستة نية وهي وهي ابوه واخوه وحموها وفوه وهنوه وذماد. <تصفيق> واو ألف ياء يعني اوس يعني واو الرفع تي وان نصب كي والف, والف نصب ويا جر فانها ترفع بالواو نيابه عن الضمه وتنصب بالالف نيابه عن الفتح وتجر بالياء نيابه عن الكسر تقول جاءني ابوه جاءني أبوه جاء فعلة ماضية مبنيا ونكوي قايا لوقايه الفعل من الكسر يا كضميرك متصلة مفعل به أبوه أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف الهاء مضاف له ورأيت أباه مفعول به أباه منصوب على نصبه الألف وهروها ومررت بأبيه أبيه مجروع على مجره ليها وكذلك القول في البواق بواقي كم يا أخو حموها وفوه إلا خذيبه وإعرابك قد تستشعروا في إعراب أسماء الستة وشروط إعراب هذه الأسماء الستة بالحروف المذكورة ثلاثة أمور سير شطهن لأسماء الستة أبي ابن أنجى أسماء الستة بمشي وقرابك لك بس شرط كم أحدها أن تكون مفردة أبي مفرد ابي أبي اسمك أشي نبات اسمها ستة جمع نبي مفرد به تثنين وجمع وجمعه جن تكسير ين بجمعه مذكر سالم بجمع تكسير بجمع مذكر سالم جمع كرابه اسمك أشي مفرد او او منكه هنا جاءني ابوه اي سابقا جاءني ابواه او كاتم مثنى مثنى ان تكون مفردة فلو كانت مثناة اعربت بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا وبالياء جرا ونصبا كم مثناه على نصب جرّي كما تعرب كل تثنية تقول جاءني ابواني ورأيت أبويني ومررت بأبويني بمشي جاءني ابواني أبويني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى ورأيت أبويني أبويني مفعول به منصوب وعلى نصبه الياء لأنه مثنى ومررت بأبويني أبويني اسم مجرور بباء طبعا وعلامة جره الياء لأنه مثنى دقيقتل ويا أمن منين هنا دقيقتل هو دقيقة أمن منين هنا جاءني ابواني لابارشي لاباره جاري اما اما اما اما اما أن تكون مكبرة أن تكون مضافة أما تصغيرني باشا وشيشني مضاف أبي مضاف بوايا أم اسمكي هنا وجاري أصطنشي دو شرطي تانية لكاتي التمثيل بوايه كان مثال بنيتوا أبي بلي أوي تانية دقيقة روايا همو شرطكاني تياب بيت تنها أو شرطي تانا بيت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 المهم اما قصور في التمثيل طالما ناحيك التكميلي واغنا صحيحه اخوي انت الشرط يا الشرط كان تزي كثير دقيقه زثر بكال بها التواو تقول جاءني ابوان ورايت ابويين ومررت بابويني وان كانت مجموعه جمع تكسير اعربت بالحركات على الاصل اقرب بجمع تكسير جبيت أو كاتب لأسماء ستة حساب ناكد كقولك جاءني آباؤك علي لرد شابي أسماء ستة ناكر مادام مفردني ألين آباؤك فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لبلوشي اسم تكسيره ومضاف الكاف مضاف لي ورأيت آباءك بفتحة لبلوشي جمع تكسيره ومررت بآبائك وهروها مجرورة وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا أقل جمع مذكر سالم بيت ما بسيئة ويا باواو رف رفع كريت وبالياء جرا ونصبا وجر نصب شبياء بيت تقول جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بي أبينا مررت بي أبينا لا رفع واو ولا جر نصب يا ولم يجمع منها هذا الجمعة يعني ولم يجع من هذه الأسماء الستة هذا الجمعة إلا الأب والأخ والحم أمس أن جمع مذكر سالم جمع كده مش فائديك الثاني شرط دوم أن تكون مكبرة أبي مصغر نبي أو اسمع أو اسمع الستين مصغرنا نبي أجل من تصغير ذكية حركاتي أن شئت يوسر أصر، فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاءني أبيك أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك واضح الحمد لله، الثالث أن تكون مضافة أبي مضاعف شبيه، فلو كانت مفردة غير مضافة مفردش به بس مضافة نبه اعربت أيضا بالحركات نحو هذا ابن ما دام مضاف نية إعراب ناكتب أسماءي ستة ورأيت ومررت بابن وهروها ولهذا الشرط الأخير شرط يعني شرط في شرط أمي شرطي أخي سيم مضافة شرطي كتير شيء تيا هيا وهو ان يكون المضاف اليه غير ياء ابي مضاف اليه يا نبي شفت اجر اسماء ستة اضافة كذب لي يا متكلم هو لم بابني جاء أبي جاء ابي رايت ابي مررت بابي عدم مضاف بلياء المتكلم وكوئي شرتك الازدابي. شنكا مرجواية مضاف ب مضاف نبي ولا ياء المتكلم. فإن كانت مضافة ليا المتكلم أعدبت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدّرة جاء أبي تمشى حركاتي تادرنك أتوه. تقول هذا أبي ورأيت أبي ومرت بأبي فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاث من حيث الصورة هذا ابي بسباعك باكك مكسورة ورأيت أبي مكسورة ومرت بأبي باكك مكسورة أم كسرية أم كسرية علاماتي نبناء نعراب نبناء برين مبنية لسر كست ونمعربي شبما بدل الرفع مثلا هوا حركين مجانسية بوشي بويا اقل اعرابكين بحركات مقدرة اعرابك والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الاسماء المضافة الى الياء وكو همو اسمك كموظاف بيت بو لاياء بوشيو اعرابك نحو ابي واخي وحمي وغلامي همويا قال هذا أبي أبي لرخبرة مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب لا رأيت أبي على مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح المقدرة إلى آخره لا مجرور كيش بأغلب يسبعك حرف جر نلي ابي اسم مجرور علامه جره الكسر الظاهره هل ألي اسم مجرور وعلامه جره الكسر المقدرة ليش مقدر بوي خوك خي على والحركات مقدره فيه لها هميه فيكون اخرها مكسورا في الاحوال الثلاثه أنا جافر واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط. بو لما اتناك أم شرط أنا بازنكذ. شرط من لما اتناك. في المتن. استغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة لغيد يال متكلم. يعني هندي مثال هنا أنا لما اتناك. هم ويان شرطك أنا نتياب. بو يا فلا ميجران كريم كده الله كاتك قسم كلوتم أبوه وأخوه وحموهها بت بتأنيثها، أو عندنها نومه، وإنما قلت وحموهها يعني كسكاري جن، بس قبلة وحموه يعني كسكاري بيأج نكه، حموها يعني كسكاري كأفرتكه. حموه يعني كسوكاري بيا كميردي ميد أم ام على الزور كس زور جر حموه احيانا لما اخم عمدن امام هنا و بووي وانا تنها حم كسوكاري بيا وكو شيا كسوكاري جنجاكات لا بر او فايده هناك وانما قد ولكن لدينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن هنا. قلت نحن نحن الحما نحن ضمير المؤنث نحن نحن الحما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن على انه ربما اطلق على اقالب الزوجة هندي جاري شيا بك سكاري جنكش هلاوتره حم أصل, أصل الشائع وك سكاري شيا بياوكي بشي شاوتره بك سكاري جنكش هلاوتره حم اما لا سر حم لا سر اوهيني هنا والهنو معناه هنشيا قيل اسم يكنا به عن أسماء الأجناس لذلك نبيك هناك كناية تقبوا اسم جنس بكاري هندريد كرجل وفرس برمنا هينيكم هيا هين با هينك أس بيت, بيت با فلان بيت يعني اسم جنس يعني كناية عن اسم جنس شن هي نتهيتو، بونمنا شن كتاب، شن مثلا قلم، بوشوا كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يعني كناية يا اسم يكنا به عما يستقبح التصريح به، اشتكى فرج ناقذتو. فلا ولم... هواي ناتواني لبر أدبناي لبينيت أو فيو ترشي هين ترهينا كهرش يك هبة هواي كا يعني قبيحة ناي لبينيت أو وقيل عن الفرج خاصة يعني كناية عن الفرج خاصة بفرج تربو ذكر بيان مؤنث فرج مذكر بيا مؤنث هربي وتره هن. كويس السياق معنا يان كناية عن اسم جنس، يان كناية عن شيء يستقبح ذكره، يان كناية عن الفرج. والأفصحو استعمال الهني كغد. للا درأ كويت كأسماء ستة بوشي هند جربي وترى أسماء الخمسة. لبرم خلافه كاسم آية هنل أفصح أوية إعرابي اسمع بخمسي بيان ين إعرابي اسمع بخمسي بيان بذين بل كو قطعي كين وكو اسمي شي, شي وكو اسمي شي غير مضاف ياوك اسمي كالشروطة كانت ينبي إعرابي كين وكو فرمي إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماعي منقوصاً أي محذوفاً اللام معربا بالحركات كسائر أخواتك وكما تنكوتي غد غد شن إعرابك كبع حركات بحروف نية أفصح أويك هل شن نالي فصيح أويك أفصح يعني أول كش هي ويبها لازت لوا أفصح أويك وكو غد يعني راجح ترجيح إذا سر أويك لأسماء خمس جاي كده بوء على اغير مضاف نبو باتفاق وكشي ويه وكوبخ اسماء روايه اي محذوف اللام معربا بالحركات علامات اعرابيه بحركات تقول هذا هنن هذا هنن ورأيت هنن ومررت بهن لبروي مضافنية بالاتفاق بوشي كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد يعجبني غد غد فاعل أصوم غدا غدا ضرف منصوب أصوم غدا يعني في غد واعتكفت في غد غد اسمكي مجرورة استغد استخدم لهذه جملكية علامات اعرابي حركاته هن شروعي هذا هن ورأيت هن ومررت بهن ام حقيقة لخالي ورخنيكي قتول ابن هشام كذا وليس هذا التمثيل بمستقيم والدقيق ان تقول أن تقول أعتكف في غد مضارع. بل مضارع تنك اعتكفت في غد صحيح نية لأنه هو الصالح للمستقبل لأنه هو الصالح للمستقبل نبي نابق اعتكفت في غد تنكي غد يستنشينا نهاته المؤلف اعتكفت معضيه غدي جشنتها سبينيه وهي مثاليه صحيح نيه واعلت واعلت الله اعلم اوك من ليت جشنتها بو شيء ونيه او كان تخوي امام نسى ويمكن ان يجاب عن هذا الايراد بان المؤلف اراد بالغدي في في المثال نخره غدك لباء اعتكفت في غد لبيانيكا لروجيك كان نكباني من معتكف روجيك بانيانيك بو من معتكف بوم اعتكفت في غد اسبونمنا باعتباري ايه يستهر رجبو توا يستهر من تيايا معتكفو بم تقديره سخي تواوا فبه يستقيم كلامه في هذه الحاله ل... لانه لا تعني كلمه غد اليوم الذي بعد يومك يعني نك ما بس والمقصود أنه غد من حيث الوصف من حيث الوصف من حيث الوصف استغدي شوية كا استغدي دنيا من حيث الوصف من حيث الوصف وكان في الأيام الماضية. بقولنا دو صد صالح إيش استغ اللي كاتي غدي دني من حيث الوصف يجب أن يكون فيما يكون يعني أنه اعتكفت في غد صحيح إذا أعتكف في غد لا يوجد مدارع اعتكف في غد بمضارع أو كنت مثالك الصحيحه يجب أن غد ما با حركات إعراب كده وإذا استعمل وإذا استعمل مضافا فجمهور العربي تستعمله كذلك. فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. تنالت أجر بملافش بكار بهندات زوريني عرب بشي بكار بتشي حركات جاء هنك. فاعل مرفوع علامة رفعه الضم وهو مضاف الكاف مضاف له ورأيت هنك لابد أم هو كالية أسماء ستة أو أسماء خمسة لابد جمهور عرب هن لا شدانان لا أسماء خمسة دانانان ومررت بهنك كما يفعلون في غدك وبعضهم يجريه مجرى ابن وأخ فيعربه بالحروف الثلاث عند الكشط العرب شيخ دو اعراب اسماء خمسه بحروف اعراب كدوا فيقول هذا حنوكي هذا حنوكي ورأيت هانكي ومرت بهنيكي وهي لغة قليلة من لغه ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الججاجي اما زاني وأمال لغية دانيليان بيان ابوا ناقلي كان برام ذكر له دليل فاسقطها يعني فراء زجاجي من عدة هذه الأسماء لحسابي أما لجمال دنا للششم دان داناني أما أسماءنا إسقاطيا كدوا حسابيا كدوا وعداها خمسة أسماء ستين بأسماء خمسة ناوبردوو جمارد وبوي أميان داننا وبا لو إسمانا والمثنى كالزيدان فيرفع بالالف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركبا وُلُو وعشرون وعالمون واهلون ووابلون وارضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع دعوا يا البابي ياكمت تواكد كالاسماء الخمسه يا السته اذا مثناك علامات علامات اعرابي, علاماتي إعرابي بحروف قالوا المثنى كزيدان فيرفع بالالف وجمع المذكر السالم سيامشتيش جمع مذكر سالم كزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء توجد شرح لديك كلمات كملحق بشيء ين ينلحق بجمع مذكر سالم كلا وكلتا ملحق بجمع كلا وكلتا ملحق, ملحق بمثنى كلا وكلتا ملحقا بمثنان كلم ملحقا يعني مثنان على الحقيقة لكن في الصورة مثنان وحكم مثناشا كلا وكلتا مع الضمير يعني أقد إضافيكين بلاي ضمير كلاهما طالما قبلين كلا الرجلين جاء كلا الرجلين أو كاترين جاء فعل كلا فاعل مرفوع علامه رفعه الضمة المقدرة وهو مضاف الرجلين مضاف إليه بلا كلاهما جاء كلاهما جاء فعل ماضي على الفتح كلا فاعل مرفوع لامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف وما مضاف إليه أم فرقين بو كدوى أم فرقين برأوى أما ينضميره أكريه ملحق بي بشي بمثنى مضاف إلى آآ آآ الاسم الظاهر أو كاتشيا اعرابي مثنى في نادا وبحركات اعرابي كان تقديرا وكذا اثنان واثنتان مطلقا اثنان واثنتان ملحقا بمثنى مطلقا نك ضمير ضميدي... بي ين يا ضميد ضميد ين فيه ين اعرابي شيك مثنى اثنان واثنتان مطلقا مضاف بن مقطوعا اضافة بن اثنان إثنتان. مضاف بن بولاي ضمير، مضاف بن بولاي اسم ظاهر اثنان واثنتان لهموا حالة يغشية مثناء اعراضي مثناء ثنانة اقدر شيش بيت اقدر مركبش بيت مثلا اثني عشرة وين ركبه امانا ملحقا تائرا ملحقا بمثنوة والو 20 واخواته إلى اخره اوانك الجمع اوان الجمع الحق ماشيوه جمع مذكر سالم وكقول الشرحه كان تفصيلي الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الاصل ويكلا اصل دت حركات المثنى وجمع المذكر السالم يا وجمع المذكر السالم المثنى كزيدان والعمران والعمران عفوا كالزيدان والعمران عمر تغليبة أبو بكر وعمر لكن يغلبنا اسم عمر على أبي بكر عمران أقول قمران الشمس والقمر ما بسمعنا باب التغليب نابيه كان أدين بسر أي تريانا للاختصار والعمران وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون تتسر مثنى من حيث التفصيل أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضم ثناب نيابة عن الضم ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة يعني نصب جر مثنى بياء بدل الكسرة والفتح تقول جاءني الزيدان فعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين أمام مثنى زر واضحة وحملوا عليه يعني على المثنى في ذلك يعني في هذا الإعراب أربعة ألفاظ شوار لفظي هنا ملحقا بمثنى بشوي مثنى إعراب كذلك لفظين بشرط لو لفظيان لو شعراء شرط اذا قالا واللفظين بغير شرط هي شرطين يا مطلقا اعراب بمثنى اللذان بشرط او لو شرط اذا قالا اعراب بمثنى في بدليه كلاه وشرطهما شرط ان يكون مضافين الى الضمير مضافا بلا ضمير نك بلا اسم الظاهر تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. ما كلكلاهما فعل مرفوع لعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ومضاف ما مضاف إليه. ورأيت كليهما كليهما مفعول به منصوب وعلامة, نصب وعلامة نصبه اليا لأنه مثنى وهو مضاف, وما مضاف جر شهرياء. مررت بكليهما. فإن كان مضافين إلى الظاهر كان معربين كان معربين بالألف على كل حال بالالف على كل حال الآن معرب بشي بالالف على كل حال تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكل أخويك أن جاء فيكون إعرابه حينئذ بحركات مقدرة. في الألف كاتي الله كان معربين بالألف على كل حال ما بس أوياء ألفكوك خوي امينيت نافه ألفك وكل رأيت كليهما مررت بكليهما ألفك النما بوبش بوبيا أجنا ألف على ما إعرابيكي نية بلق على ما إعرابيكي حركاتي مقدرة جاءني كلا أخويك كلا فعل مرفوع على مدرفعه الضمة المقدرة على الألف ومضاف أخويك مضاف له ورأيت كلا أخويك معدم دم كلا مضاف ولا اسم ظاهر حركات مقدرته مفعول به منصوب وعذاب نصبه الفتحة المقدرة في الألف ومررت بكلا أخويكا كلا اسم مجرور على مجره الكسر المقدرة فيكون عرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مغصوران ألفك ألفك مغصورية حركات متعذرة كالفتا والعصا دون منهنا وتوا إيه كان ألفكي رسم كلا ولا سال كان سال سورية ألف مش جوان كاريل مثال يعني أجل مقصور مقصورة أجل سال يا أبيت يا سال سورية إيشي بيت ألف إيش بيت وكذا القول في كلتا كلتا شروك لا كمثال من بؤه النوى أو يشق أوى تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جر ونصبا وكلتا أختيك بالالف في الأحوال كلها أم أود لفظا كشرطيان هي شرطه كشن ابي بلا زميل واللفظان اللذان بغير شرط او دو لفظي كشرطيان نابت بوي ببنى ملحق مثنى اثنان واثنتان أم دو لفظي تقول جاءني اثنان واثنتان تماشاك مظافنين اثنان فاعل مرفوع على رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى جاءتني اثنتان ورأيت اثنتين ورأيت اثنين ومرت باثنين واثنتين فتعربهما اعراب المثنى وان كان غير مضافين وكذا تعربهما اعرابه ان كان مضافين للمضمر نحو اثناه جاءني اثناه او للظاهر جاءني اثنا اخويك مظافي بليض ضمير يام بلي اسم ظاهر عراب أو كان مركبين مع العشرة ين مع العشرة أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني اثنى عشرة اثنى فعل مرفوع على مترفعه الألف لانه ملحق بالمثنى ومضاف عشرة مضاف اليه ورأيت اثنى عشرة مفعول مفعل به منصوب وعلى نصبه الياء لأنه ملحق ومررت ومرت باثني عشر اسم على لمجره الياء لأنه ملحق بالمثنى وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين أبني بياء واو ين باء جر وحملوا عليه في ذلك في ذلك الاعراب الفاضل هند كلمات هي حكم جمع مذكر سالم فانذا منها قال الله تعالى ولا يأتلي بجزم ولا يأتلي ألو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولي القربى ولا يأتلي يعني ولا ولا يقصر ولا يقصر كم ترخمينك يعني باك تن ك على مالو سامانو دولما نبي داو دسي هوا زاو با تقصير نكاتي أن يؤتو وللقربة لخز مكاني خوي داس بقريتاوه يأتلي لا مشتقل فعلك ثلاثيكي ألاي ألا حمزة لام أليفيكي مقصور كادوريسك لا ولا سهل شوازيكي ا حركت علي تنبيه ان وسرتوا اوها او الا و عويشا اخرجي واو الا يالوا الا يالوا <تصفيق> ان اول مره يجب ان يكون هناك سرعه ثلاثه هناك حروف زيادة ان يكون هناك سرعه يجب ان يكون هناك سرعه يجب ان يكون هناك سرعه ياتلي, بوتا يأتلي, يأتلي يعني دعاء لا ينأى شو السريع يأتلي بته ولا يأتلي ولا يأتلي قل الفضل منكم والسعة كسيطًا كقل الفضل أبغشيتها وسامني هي خو مالي بيداوى بعد تقسيمك لو إيك دس بقدرتك لخدمكاني خوي ثم شيء سألو لمثال فعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، فألوفع وعلامة رفعه الواو، وألي ولا أن ان, أن يؤتوا إلى القربة، أن يؤتوا أليس لك مفعول به، وألي مفعول وعلامة نصبه اللياء، ألي مفعول به منصوب على نصبه اليا بيؤتو منصبه وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أولي ليرشيا مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم فهذا مجرور وعلامة جره الياء، بو اسم ملحق بو جمع مذكر سالم نيا لأنه لا مفرد له في لفظه يعني أقابته ألوغ مفرده يبدو زيتوان نيتي يعني الجمعي مذكري سالم بمفرد كياب ماذا مفردي نيو بالان في الصورة في الظاهر أو هايا أبيني أقل جريكي هل يا أوراق ليو نصبي الشيكي هل يا أوراق ليو رفعيكي واوراق ليو جمع مذكر سالم ومنها عشرون وأخواته يعني نظائره إلى التسعين يعني عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعين تقول جاءني عشرون ورأيت عشرين ومررت بعشرين يعني حكم جمع مذكري سالم بيدي أمي شروية عشرون مفرديا، هاشن عشريه يا عشريه طالما عشري مفردي جنين عشرونين، وكذلك تقول في الباقي يعني ثلاثون إلى تسعة ومنها أهلون قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلون حكاية عن الخائلين. نك قولي خوي بحقيقة شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعضاً قولي خوايا قولو قسيع. بعضاً تناجين يعني يحكي عنهم لكن قال به سبحانه وتعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا. إذا شغلتنا أموالنا فاعل شغلتنا أموالنا أموالنا فاعل وأهلون معطوه على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم من أوسط ما تطعمون أهليكم أهليكم مفعول به منصوب بتطعمون عاملين تطعموني مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم إلى أهليهم اسم مجرور وعلى مجره الياء إلى أهليهم أبدا الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور لا شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا أهلنا فاعله معطوف شغلتنا اموالنا واهلونا اول شيء الاول فاعل مسامحه چون معطوف على الفاعله معطوف على مرفوع مرفوع بلى اي الاول معطوف على المرفوع ومنها وابلون لكن نقوله هنا في في اللغيش فاعلة شنو كه مان حكم شيء هي أموالنا هي. شغلتنا أموالنا وشغلتنا أهلنا يعني في الحقيقة فا. ها البلد ومنها وابلون ومنها وابلون وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير، وابلون، جمع وابلة، مفرد شهية، وابل، وابلان، وابلون، وابلش براني كذرة. بلام هنديك شروطي نقص شرطني حر، حمود شرطك كان أبي أشي ب مفردين أبيت، نعم، اسميه جمع مذكر سالم أبي أشي بيت، أبي منه مذكر بيت. أبيع عاقل بيت سيسوا بال لابريع عاقلني الشرطة إلى الشرطة كان نقصان بك بجمع مذكر أبيع ملحق بشي ملحق بجمع مذكر بلي. ومنها أراضون بتحريك الراء ومنها أراضون بتحريك الراء ويجوز إسكانها في ضرورة, ومنها أرضون أرضون ويجوز أرضون في ضرورة الشعر ومنها أرذون بتحريك الراع نك أرذون يعني أصل ويا ويجوز إسكانها يعني أرذون في ضرورة الشعر لبر شعر وضرات الشعرية مجموعية أكستا لا لا علم عروض قافية وأوانا ين للشعر لفني الشعر أخو عنديات يعني مجموعة اشتايا ولما ناوي ناوي الضرورات الشعرية يعني ضرائر الشعر شن شتى؟ أول شيء خد وران كاريب كي. يكى تسكين ضرورات الشعرية اراضون بوشي اراضون ملحقة بجمعى مذكر سالم لبروا مؤنثة مؤنثة. والشروط ومنها سنون وبابه سنون باب سنونش سنون بابكيتين نشي وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر هم اسمي شي ثلاثي لامي كلمك حذف كرابه وكوس لأصل السنونا سناون ينسنه هلوشي هي سنو ينسنه ووكينهاك حذفك لا وتائك هاتو كل سمن ثلاثين حذفت لام وعبض عنها هاء التأنيف سنة ولم يكسر يعني ولم يستعمل جمع التكسير فيه جمع تكسير نبي جمع تكسير ببيض أصل أويه بتشي بجمع تكسير جمعينك يبقى مجمع. أجا جمع تكسير نك اواب و بتشي بجمع مذكر سالم جمع كريات. ألا ترى أن سنة أصلها سنا أو سنهم بدليل قولهم في الجمع بالالف والتاء سنوات أو سنات. هم أصل السنة سنونا. ينسنا هنا، فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء، وعوض عنها هاء التأنيث أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالب كاتك ك حذف كل وستشيان جمع تكسير بكن أن يجعلوه على أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم. ويسين جمع تكسير بكن. بلام عرادوا أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم. يعني جمع تكسير ببلامس شوا زكين شيبة جمع مذكر سالم بتي. يعني يكسرونه لكن بش بتشي درشو بجمع مذكر سالم درشو. يعني بواجمعين في هكذ. أعنم مختوما بالواوي والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا ليكون ذلك ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللامي لابروي لامي في نقصانا لابروي لامي في نقصانا كاتا أكيا كا ووكيا ينهى أكيا ويستيان جمعي تكسيري بكن جمعياً كتب جمعي مذكر سالم دو حرفين فيدا وانون يا انون وكو تعويزك جبرا يعني رافعا لما فاته من حذف اللام لبروا أخوي حرفياً نقصان كداوا أو دوانياً فيدا وانون يا انون وكو تعويزك بؤوي أو نقصانيك هيئة اللبسياً أم عبارات خواح الناقدة الركعية هي أرادوا من هم المريدون شيء أراد ذلك من هم المريدون ومتى أراد؟ وفي أي مؤتمر أرادوا وفي أي اجتماع ولماذا لم يستطيعوا أرادوا أن يجعلوه جمع تكسير لكن جعلوه في صورة جمع المذكر السالم المهم أم تعليلات أنا بوت تعليمي أما كجهل يا بارك الله فيه أما جسم بوى ارادوا ولم يستطيعوا وكذا بس تعليله أضحى وكذلك القول في نظائره يعني بابي سنون واويك ينهائك ين بابين لام, لام الكلمه محذوفه تعويص كلاوه وهي عظه وعظون عظة يعني الفرقة لحاشكها وهي عظة وعظون وعزة وعزون عزة عزون العصبة من الناس جماعة عصبة من الناس جماعة من الناس وثبة مثلها الثبع جماعة من الناس وثب وثبون وقول وقولون قلة ببيع الشد إلى مكان قلة وانقلون عوداني يلعب به مع الصبيان هذا الكردارية لمن تقيق من بذها لكان دودروا داري شجوري بجوع وقولون ونحو ذلك قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين جعلوا القرآن عظين يعني فرقوا عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين يعني مجموعة هناك ومجموعة هناك يعني مجموعة هنا ومجموعة هناك يعني للأراسي تشيبي في أغنبره صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال عزين ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون بنون الشيكي كاللواني كالحق رابع بجمع مذكري سالم بنون وكذلك عليون وكذلك الليون وما اشبه ذلك مما سمي به من الجموع هندك اسم هيا هندك اسم هيا جمع كلاو بجمعي مذكري سالم دوي كلاوثا نومو فريد مثلا زيدون دون شخصينا زيدون قوي زيد زيدا زيد زيد زيد كتير زيد تشي زيدون. فريد فريدون فريد زائد فريد زائد فريد فريدون الشخصي واحد ناي فريدونه شخصي واحد ناي زيدونه وهاروها ناظر هاي البابته. أما فيو تشي ما سمي به من الجموع يعني جمعك ناي مفردك بينه. أجر جمعي شم ذكر سالم ذهبوا من حيث اللفظ ناي مفردك بينه أو كاتم أمي ش إعرابك إعرابي شيا ملحق بجمع مذكر سالم سيد ناكي جاء فريدون جاء فعل الماضي مبني على الفتح فريدون ناظر فريدون يكسر مادام يكسر ضماع عربيكم فريدون فعل مرفوع لام رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. ها؟ اوكاب وكذلك عليون وما اشبه ذلك مما سمي به من الجموع الا ترى ان عليين في الاصل جمع لعلي عليين جمع علي فنقل عن ذلك المعنى يعني امام بوت عالم منقول خويه كم جناوه بوشتك كنت ناو بوشتك كثير يا كم جار جمعي علية قوي ناونية. عليون ناونية على منية جمعة جمعة بو علية برامتي كتنا بو, بو شوني كتير وسمي به أعلى الجن وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله بوش شئم إعرابي في يدين أصل خوابو قال الله تعالى كلا إن كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليين فعلى ذلك اذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورايت زيدين ومررت بزيدين فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعان ثائر باشا موفق <تصفيق> بارك الله فيكم وصلى الله على محمد